وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حين تَنْزِيلُ الْكِتَابِ من اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدين أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخالص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 أرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمي ألا هو العزيز الغفار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 ولا تزر وازره وزر اخر ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا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 اصحاب النار امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 إِنِّي أُمِلْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِلْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَا الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أُولَئِكَ الذين هديهم الله وأولئك هم أُولُو الباب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 الوانه ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكر لاولي الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه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 تقشعر مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ من يَشَاءُ ومن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم الْقِيَامَةِ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدي فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفل الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل إن في ذلك ذَلِكَ لقوم يتفكرون يَتَفَكَّرُونَ اتخذوا من دون الله شفعا قل قُلْ كانوا لا يملكون شيء أو ولا يعقلون قل لله الشَّفَاعَةُ جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بلا خرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان للذين ظلموا ما في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 فَإِذَا مَسَّلْ إِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً منا قال إِنَّمَا أُوْتِيتُهُ على عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 إلى ربكم وأسلعوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعون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 ان تقول نفسيا حسرتي على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الشاخدين أو تقول لو أن الله هديني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره فاكون من المحسنين بل قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم الْقِيَامَةِ ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء إن وهو على كل شيء إن وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون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 ارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيه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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وعده وَأَوَرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حيث نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ وترى الْمَلَاءِ